وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد عباد الله عز وجل باب موانع البيع فكنا قد ذكرنا من موانع البيع الزمان ثانيا المكان المسألة الأولى المسجد وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن البيع في المسجد وقال من رأيتموه يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله بيعك وفي الحديث دلالة ظاهرة على المنع هنا خذ قاعدة في معرفة الحرام وهي نص الشارع على العقوبة صحيح؟ أو نص الشارع على الإثم أو نص الشارع على مشابهة الفاعل من الحيوان او المشركة الكافر كذلك نص الشارع لفظا بالفاظ كزجر نهى او نحو ذلك ولا شك أن الدعاء عليه ها دليل ظاهر على ماذا على التحريم بل ولا بل وعلى عظم هذا الحرام لأن الدعاء على مسلم لا يجوز ولم يكن يجوز إلا لاخترافه لأمر عظيم هو البيع والشراء في المزل صحيح؟ شبعة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد مزادا بالمسجد لما جاءه الرجل الفقير فذهب فأتى بمتاعه فباعه ثم قال خذ هذا واشتري قدوما قد ثم اذهب واحتطب وبع بماذا تجيب على هذه الشبهة وقد استدل بها على ماذا على مشروعية البيع في المزجد. هل عندكم جواب يمكن أن ذلك لأن هذا فوائد ولم يكن عادة يعتادها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا هذا جواب طيب نقول هذه حالة خاصة مخصوصة ومثل هذا العارض النادر لا عول عليه في الشريعة، فهذا هو الجواب الأول هو جواب حسن وهو جواب حسن. هنا عندك قاعدة هامة يا طالب العلم تنفعك وهي أن العارض النادر لا عول عليه في الشريعة ففرق بين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عادة وإلفا وبين ما فعله مرة أو مرتين خذ مثالا ينفعه صلاته أو جمعه بين صلاتين كما صحان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال كنا نصلي سبعا وثمانية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح الإمام مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فرضين بغير عذر من غير سفر ولا مطر إلى آخر الحديث صحيح طيب هل هذا يستدل به على مشروعية الجمع بين الصلاتين فإن قال لك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول ماذا هذا الدليل على الجواز صحيح وينبغي أن يختصر الجواز على ماذا على موضعه فلا يجوز أن تصبح هذه عادته مسلم مسلم فيجمع ما بين إيه؟ ما بين صلاتين أبدا أو غالبا صحيح إنما فعله إيه؟ مرة أو مرتين مما يدل على الجواز ويكون هذا الجواز بماذا بحسبه تمام فهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه وأن يتنبه إليه وأنا أعلق الشيء بشيء ذكر ما قاله في موضع هذا أخونا الدكتور شهاب قبل يومين من مشروعية الزيادة على دعاء الحسن المأثور في الوتر صحيح فلو قلنا بهذه المشروعية لكن ما ينبغي أن تصبح هذه المشروعية إيه؟ أصلا تمام والاختصار على دعاء الحسن فرعا فيكون في ذلك مخالفة لماذا سنة من قال بمشروعية الشرب من قيام تمام هذا الجواز لمرة لمرتين لحاجة لعارض لكن أن يصبح أصلا عند الرجل فلا يكاد يشرب إلا قائما فإن في ذلك مخالفة لماذا للسنة فلا يصبح بذلك قد أتى السنة على ماذا على وجهه على وجهه يبا هذا جواب عن هذا الحديث طب قد هنا يشكل أخي محمد والجواب عندك بأن الأصل انتفاء الخصوصية عن الدليل بأن الأصل انتفاء الخصوصية عن إيه؟ عن الدليل فأين القرينة على أن هذا الدليل الذي استدل به على مشروعية البيع في المسجد مخصوص بهذه الحالة. أن الرجل كان فقيرا. أن الرجل كان فقيرا. عدم جريان عمل السلك. عدم جريان عمل أنه كان يسأل في المسجد. هذه كلها أجوبة فعلا تنضم بعضها إلى بعض، فتقول قول بماذا؟ بالخصوصية وأنا أرتبها لك مع بيانها فنقول ومن قراء الخصوصية في هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لماذا للأمة تشريعا خاصا بماذا بالسؤال ومشروعية الليه السؤال ومن هنا قاعدة طالما نبه عليها الشيخ نلباني رحمه الله الشريعة قد تسكت عن الأمر الأدنى للتنبيه على الأمر الليه الأعظم صحيح للتنبيه على الأمر الليه فإنك مثل لما ترى رجل على أمرين الاول مكروه والثاني إيه؟ حرام ما الذي يشغلك منه فعله الحرام وقد لا تلتفت الى ماذا الى المكروه الذي إيه؟ الى المكروه الذي يفعل وهذا من فقه الانكار يعني ما تذهب تنكر على رجل تقول لا انت تفعل كذا مكروه وتفعل كذا حرام وتفعل كذا بدع لا هذا خطأ وهذا ليس من فقه الانكار وذلك لما وجد في يد المرأة مسكتان مسكتين غليظتين من ذهب نبه على ماذا نبه على زكاته ولم ينبه على ماذا على التحليق أنهم إيه؟ حلقات صحيح لماذا لأن أمر الزكاة الشد لأن أمر الزكاة الشد فهذه قاعدة هامة جدا فطبعا هنا يغتفر في مسألة البيع والشراء ماذا؟ لحاجة الأمة إلى هذا التشريع تمام؟ الخاص بمثالة السؤال فلذلك عقد البيع والشراء في المسجد للتنبيه على مسألة السؤال فهذه الجزئية واضحة يبقى هذا أولا من قرائن خصوصية تمام؟ أن النبي في الله عليه وسلم أراد أن يشرع لماذا؟ للأمة قرينة ثانية في النص أنه لم يكن ديدانه صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يكن من عادة السلف فهذه الأجوبة السلاسة التي يمكن أن تصلح معنا كقراء لتقوية القول بماذا بالتخصيص طيب لو فرضنا أن النص ليس خاصا فأصبح أمامنا الآن نصان الأول بمنع البيع في المسجد والثاني بماذا بإباحته أو جوازه فيتقدم ماذا كيف تجمع؟ بالجواز بالجواز مع الكراهة هل هذا الجمع حسن ارجو رجاء حارا الاخت التي معها الطفلة يعني لأنها يعني صراحة اكثرت علينا الان فقدم. يقدم الحاضر على المبيح انا اتكلم عن جواب اخينا الان يقول لك احنا نقول بالجواز جواز البيع والشراء في المسجد ولكن مع مع الكراهه هو هذا الامر يعني في الجواز في غيرها التحريم هو يكون النبي عليه لا تجارتك لا يحتمل إلا التحريم لا يحتمل التحريم ولو قلنا بانه جائز مع الكراها لزام قولك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا حكمه في الشريعة ماذا كراه وهذا محال في ماذا في حقه صلى الله عليه وسلم هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في الشريعة حكم كراهه هذا محال في حق النبي صلى الله عليه وسلم تمام لأن الكراهه حكم شرعي صاحبها ماذا تحت الوعيد صاحبها متوعذ صاحب الكرارة وهو نفسه سرور سلم قال مالي تمام ارى الناس يتنزهون عن شيء انا ايه افعله يبقى معنى الحديث لو كان مكروها لما ايه لما فعلته يبقى قول اخينا بالجمع ليس حسنا انما القول بان هذا خاص وهذا عام اقوى القول بأن هذه الحالة مخصوصة بالصحابي وأن العام هو التحريم لأن قوله فلا أربح الله لك بيعا هذا لا يحتمل إلا التحريم يبا نقول كما قال أخونا محمود بأن الحاضر مقدم على ماذا على المبيح نعم لو نظرنا لأموات الشريعة إن لم يتصلّم على العرب إلا في المسجد. قال إن لما لم تبنى لهذا إنما كنّا في الله والصلاة وقراءة القرآن. فما عاد لم يتصلّم عن إنشاء الشارف المسجد. وعاد ثبت عنه أنه كان يقيم المنبر في المسجد لحتام ينشئ فيه الشعر. فهذا أهل على أن الفعل لو ما كانش معتاد أو إذا فعل بضرورة. لو نظرنا الأمامات صحيح صحيح هذا يقوي القول بالتخصيص بارك الله فيك. إذن خلاصة القول في المسألة وعلى فرض عدم إمكان الجمع بين الأدلة فإن الحاضر مقدم على المبيح فيصبح المنع أولى من الجواز فرع. يعني ماذا نقول من الجواز؟ إذا قلوا ذلك الشيء والجماعة ممكن. فين الجم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة وكلها لأنها مقصود. يعني لو جاءت حالة على وضف هذه الحالة يجوز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام للعمل في النصين. فين الحالة اللي على وفق هذه الحالة ظاهر النص إبراهيم إنه بيشرع للأمة تمام إن المسألة لا تجوز إلا لمن لذي غرم أو لذي دم أو لذي كذا طيب أكتب فرع ماذا لو باع لحق المسجد ماذا لو باع لحق إليه يعني كانت هذه السلعة تباع لحق من المسجد يعني بمعنى أن الربح الناتج يدخل في ماذا في غزيلة المسجد للإنفاق على المسجد هل هذا جائز أم غير جائز نعم دخل دخل. نعم نعم الحديد إن المزج بقولي لذلك والما وحديث عن هو قول واحد وقول واحد.طيب ولا فرق بين أن يبيع لحق المسجد أو لغيره لأن العلة هو تنزيه المسجد. عن البيع والشراء أو بمعنى آخر تنزيهه عن غير أعمال الذكر والصلاة والعبادة وليست العلة العلة هي استخدام المسجد لحق فلان او فلان هم عللوا العل بماذا قالوا ان في البيع الشراء المسجد كذا بيستخدم لحق من لحق فلان وان المساجد لمن لله قلنا لا ليست هذه علة المنع انما علة المنع هو ماذا تنزيه المسجد صحيح وثانيا ودليل الناهي عموم ودليل الناهي عموم والعموم يبقى على حاله ما لم يخص في ما لم يخص بقرينة أو ما لم يخص بدليل معذرة أمهي البركة الأكيد لقوله صلى الله عليه وسلم من وهو من صياغ العموم عند الأصليين ثالثا ويظهر من النص عدم التفريق بين بيع وبيع، سواء كان لحق المسجد أو لحق الأشخاص. سواء تحققت فيه أرباحية أو لم تتحقق فيه أرباحية أو لم تتحقق فيه أرباحية يعني ايش عو لم تتحقق فيه اربحية لبعض اخوانا عرضة شبهة كنت كلمت قال ان هذه تبع بسعر تكلفة فما فيهاش اربحية هل هذا ينفي عنها مسمى البيع ايش هو البيع عرفناه ما اشترتش في التعريف الربح صحيح وهد بلد يبا إذن الجواب عن هذه الشبه والبيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال ولو في ماذا ولو في الذمة ويراربا أو إيه او قرض، فليس في التعريف من شرط الربح فهو بيع على العموم على العموم طيب مسألة الثالثة او فرع خلاف أهل العلم في صحة هذا البيع والقول بفساد هذا البيع وبطلانه قول ماذا ضعيف صحيح إذ الأصل صحة البيع متى توفرت فيه ماذا اركانه وشروطه وهذا البيع لم يتخلف فيه ركن ولا شرط فعليه فهو بيع صحيح ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمناه بيعا وقال فلا أربح الله لك بيعا ولم ينص على فساد. هنا أنا أريد أن ينبه طلبة العلم على قاعدة هامة بارك الله فيكم الله في هذه قاعدة مهمة صحيح إن البيع في المسجد حرام صحيح لكن القول بالبطلان هذا يلزمه قدر زائد أو دلال خص يعني أنا يحرم في الصلاة كذا. يحرم في الصلاة كذا تمام فلكي اقول بان هذا الشيء مبطل للصلاة صحيح لابد من دلالة من دلالة خاص لابد من دلالة خاص فاضرب مثالا به يتضح المقام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كثيرة جدا في الصلاة متى يكون النهي هنا ملزما بالابطال او متى يكون النهي هنا مبطلا ومتى لا يكون يعني ارجو من الاخت التي معها طفله فلما الله أن تخرج من المسجد بها بأن هذا يلزمه قدر زائد أو دلالة خاصة على الإبطال مثاله مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاته امرأة حال هذه دلالة خاصة على الإبطال. أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتواب يبدأ لابد للقول بالبطلان من دلالة خاصة تمام من دلالة خاصة هذه الدلالة الخاصة كأن ينص على فوات سمرة العمل أو على إعادة العمل كمثل مثلا في حديث خالد بن معدان لما وجد لمعا في قدم الرجل أمره بإعادته صلاته وإيه أو يعرف وضوءه, وضوءه وصلاته. تمام. فالقول بالإبطال تزعم ذلك الخاص. وهناك في المسألة التي معنا ليس هناك من دليل على ماذا على الإبطال. ليس هناك من دليل على ماذا على الإبطال. يبقى البيع صحيح مع اسم ماذا مع اسم صاحبه. ما اسم صاحبي لأنه ليست في النص دلل خاصة على ماذا على إبطال أو فسخ هذا البيع أو بطلانه أو بطلانه فقال من رأيتمه يبيع ويشتري في المسجد فقال فلا أربح الله لك بيعا هذا هو الفرع او هذه المسألة الثالثة من المسائل المتصلة بالمسألة. فضل طيب ما امل من قلت هذه فروع ستفرهم ولا يأخذ الطريق المؤدي الى المسجد حكم المسجد كالبيع على السلم او الطريق المؤدي الى المسجد اذ ليس له حكم للمسجد يعني مثاله لو باع رجل على السلم هل هذا السلم يأخذ حكم المسجد لا يأخذ طيب لو اتصلت صفوف الصلاة إليه كمثال الشارع الآن تتصل الصفوف فهل الشارع الشارع حكم المسجد لو اتصلت الصفوف هنعطي حكمه في الصلاة قولا واحدا بان من دخل الى الشارع فوجد المسجد قد امتلأ فلا يجلد حتى يصليه ركعتين فيأخذ حكما له المسجد من صلاة ماذا ركعتين صحيح ام لا يأخذ حكم المسجد لكن هل يأخذ حكم المسجد بيها وشراء هو في الاصل أبو اتصلت الصفوف إليه صار مسجدا أحسن تبارك الله فيك فهو مسجد في وقت ماذا في أثناء الصلاة لكن هو يبيع في غير إيه وقت الصلاة فلا يكون مسجدا تمام يبقى إذن هو يأخذ حكم المسجد في باعتبار واحد اعتبار الصلاة والشارع مسجد اذا اتصلت الصفوف باعتبار الصلاة يعني لو جي واحد ما يريد الصلاة ودخل على الشارع وجد مفروش وجلس هل تلزمه بركعتين لا هو مش جاي للصلاة أصلا صحيح يعني قبل الأربع ركعتي يسمع الدرس ويمشي تمام فجلس في الشارع هل يأخذ حكم المسجد؟ لا يأخذ حكم المسجد تمام؟ يبقى هو مسجد حال إيه؟ حال الصلاة وفي غير هذه الحال ليس مسجدا ليس مسجدا خامسا ولا رابعا مسألتك ماذا أخي؟ طيب. ولا يجوز الاتفاق على البيع والشراء في المسجد وإن تأخر تسليم العوضين إلى خارجه ليه قدم. والعلة قائمة تمام وثانيا لا يشترط في البيع تسليم له احد العواضين الا في ماذا في الربويات بشروط مخصوص ثالثا ان هذا عقد إيه؟ عقد البيع هتفرق بينه وبين اللي تسليم اللي العواضين لماذا هذه ظاهرية تمام فنقول ولا جزء لأن علة الناهي قائمة وليست العلة في الناهي هي تسليم العوضين وإنما العلة هي تنزيه المسجد عن البيع والشراء وهي موجودة في عقد البيع فلا يجوز يعني حتى لو كلمه يعني لو اتنين تجار كنت فين انا كنت في السوق ده انا قبت شوية مش عارف ايه واخد بلد طب ثمنهم كام مثلا عشرين او سبعين طب ما منهم شوي هذا لا يجوز لان كده بيجري عقد بيع صحيح لكن لو اخبره على سبيل الاخبار انا اشتريت بضاعة بكذا وبكذا ليس بيعا هذا ولا عقده بيع وانما من باب ماذا من باب مصلحة المسلمين التي يجوز ان تجري في المسجد كأن رجلا يطمئن على رجل على حاله على تجارته على أهله على ولده هذا لحرج. مسلك مسلك أنك تسأل عن فلان نجح ولدك هذا يجوز صحيح تمام كما ثبت هذا فسأل عن مالك ابن الدخشم فين في المسجد تمام لما قال صحابه نافق وقال له أليس قد قال لا إله إلا الله خالصا تمام بها قلبه في فيبيذا لا حرج في هذا أما إذا جرى عقد بيع فلاه حكم له حكم البيع حكم له البيع وهذه هي المسألة الخامسة شرحه دره. تمام والله تعالى اعلى واعلم وبالله التوفيق ان شاء الله تعالى يعني حسبنا هذا من درسنا الليلة لان بهذا نقوم قد انتهينا من مسائل موانع البيع وان شاء الله سنبدأ بابا جديدا وهو باب في ذكر البيوع المنهية عنها تمام والبيوع الجائزة وهذا ان شاء الله تعالى سيأتي هذا الباب وهو باب طويل وواسع سنبدأ ان شاء الله تعالى من غد ويبقى لنا بعده باب اللي هو باب له الربا ان شاء الله تبارك وتعالى فضل <تصفيق> نعم <تصفيق> عليه دين لآخر ولو كان دينا تمام ثم جاءه خال سلم عليه وعطاه المبلغ لا حرج لأنه ليس بيعا ليس بيعا نما أنت تقول أخي تبدول عليه إيه؟ دين <تصفيق> لكن لو اتفق معه أن تشتري البضاعة واعتفق معنا تسليم احد العواضين فين؟ في المسجد يبا بيع ولا مش بيع بيع لانه سمى السلم بيعا مع ان احد العواضين مؤجن تمام ان احد العوضين يبا الفرق بين المسألة التي تتكلم والمسألة التي اتكلم هو ماذا هو الشرط هو ليه؟ الشرط على التسليم فلو شارطه على تسليم أحد العوضين واحد مثلا كما يحدث شارطه على تسليم أحد العوضين في المسجد يعني اشترى منه قلبابا وعطى المال قال طيب أجيب لك في صلاة العشاء أعطيك ليه الجلباب يبقى هنا ايه سلمه أحد العوضين فين في المسجد هذا بيع لا يجوز لا يجوز يبقى الفرق بين المسألة التي تذكر المسألة التي أذكر هو الشرط وتعمل أن الشرط هنا لا يشك أنه بيفرق في المسألة حلا وحرمة مثاله مثلا رجل اقترض من رجل قرضا مئة جنيه جاء آخر شارع أعطاه مئة وعشرة لا حرج عليه لعدم وجود ماذا شرط مسبق على الزيادة لكن لو نص على الشرط المئة تأخذها الان تردها اخر الشهر مئة وعشرة صار ايه ايه الفرق بين الصورتين الشهر ايبا تاملت مع المثال طيب فضل هذه مثلة جيدة تأجير الشرطة الكسط الذي يتم في المسجد هذا عقد ايجارة ام لا طيب وعقد الإجارة من عقود البيع ولا لا يجوز يجوز سكت الناس وأنا أدري سر سكوتكم الآن أنكم ترون الدنيا تفعل صحيح أن الدنيا كلها إيه؟ تفعل فلذلك أنتم سكتتم نعم لا يا هل تسأل في هذه ضرورة لان مفيش مجال من المدد لحاجة من المسجد لا ليس ضرورة ليس ضرورة فبقى الشيكة لو نظل اللي قال في النهي عن البايع في المدد اللي قال هي ما يكون بين البايع والمشتري من اخذ ورد في المدد لا, هذا لا طب هاب ان مفيش اخذ ورد يا محمد زي ما لا ما توليش الغالب لا, لا لا هبل ما فيش اخذ ورد تمام لا دي قضيه أخرى لو بياخد المال كتأمين حتى يرد ما أرى حرج في هذا لا فالسوى عقد إيجارة والمقصد هنا لا يفرق صحيح إن النهي ثابت وهذا المقصد لا يغير من الأمره شيئا هو حرام تمام ولو لم يكن عنده من مقصد هذا لا يفرق يا أحمد من باع عموم والعموم يشمل الرمزي وغير الرمزي صحيح والتفريق تحق منعه أولى يا عباد الله منعه أولى تمام منعه أولى طبعا وتعليلهم المبلغ ده بإني العمل يستمر أو كذا يمكن أن تكون هناك وسائل أخرى بديلة لاستمرار لا هذا هذا العمل لاستمرار هذا العمل كمبادلة شريط بشريط مثلا كوضع شريط كضمان مكان هذا ليه شريط حتى يأتي به تمام وهذا أولى هو أخذ هذا الشريط يعني مثلا وخرج به خارج المسلم وأخذ منه هذا المال طبعا كده اذا العله انتهت عده البيئه في مسجد او عاده النجاره هل هذا طبعا داخل في باب الحيله هذا داخل في باب الحيلة اشتراكات شهرية يعني ماشي اشتراك شهري ويستغير بناء على هذا الاشتراك هذا احب عندي ان يصبح هناك شبه نادي مثلا يجمع مشتركين تمام ويصبح لهؤلاء الحق في ماذا؟ فهذا يعني أرجع عندي من الأول. نعم. هذا من باب التعذير لا حرج فيه. معيش هذا من باب التعذير لا حرج فيه فقد بالك فيجوز أن يكون هناك من التأذير ولا يعد هذا من الإيمان الرجل توكيل عقد التوكيل يعني يعني يعطي المال والتاني يخرج يشتري مفيش عقد بيع هنا خالص. بارك الله فيك طيب هنا ورقة جاءت والله انا اشعر يعني الان بتعب شديد او بصداع، فيما انا فهو يعوقني لي فعلا عن تمام الاجابة على اسئلتكم خاصة ان هذه الحالة لا تصلح للافتاء وللنقاش، تمام لأن الزهن لا يكون يعني خاليا فبالتالي يعني قد يكون هذا سببا للخطأ فسأكتفي بهذا وأختم درفنا بالدعاء لأخي إن لنا في الله توفي بالأمس فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يؤدي دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأن له في قبره مد بصره وأن يجعل قبره عليه روضة من رياض الجنة وأن يجعله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم